قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في منتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وَسَعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَ رَبَّنَا فَسَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كفروا من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 129. <تضرعون> ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آذاءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 هم فسنا بياتهم وهم نائمون وهم نائمون ومن أهل القرآن أياتهم فسنا ضحهم وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِنَّ لِلْقَوْمِ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ وَنُطْفِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإو وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. انظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فات بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 وأخرجه وأخاف وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لعجرن لن كنا نحن الغالبين قال نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا موسى إن فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِجَهْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْقِعِ عَصَاكَ فَإِذَا مَا يَأْفِكُونَ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعو قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أملها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم خلات ثم لا أصلب أنكم قالوا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّ فوقهم قائلون موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن لو ظل الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا سيربكم أن يهلك عدوكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى وَمَا مِنْهُمْ فَأَضْرَبْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأُرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كَانُوا يُصْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّعْوَنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَ وَزْنَ بِبَنِي إسْرَائِيلَ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وفضلكم على العالمين وإذا جيناكم منان فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء تَوَأَتَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ بِقَاعَاتِ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا هَا نَخْشُفُ فِي قَوْمِي وَاصْطَح وَلا تَتْبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء ميقاتنا وكذلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا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 119. وكتبنا له في للواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين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 ولما سقط في أيديهم ورأونهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخل نا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبا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 قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 129. واكتب لنا في هذه الدنيا وَفِي وفي الآخرة إنا هدنا قَالَ قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء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 يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت عليهم فالذين مَن نُوبِهِ وَعَزَّرُهُ وَنَصَرَهُ وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي للمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن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 فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإذ قيل له مسكنوا هذه قرية وَكُلُوا مِنْهَا حيث شئتم وَقُولوا حِطَّةٌ وَقُولوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا لَكُمْ خَطِيئَتُكُمْ سَنَزِيدُ المحسنين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 التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسفتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ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 العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 118. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بعدهم خلف دَاهِيَةٌ الكتاب الْقُرَىٰ عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا مِن بَعْدِهِمْ لَنَا وَيَقُولُونَ لَنَا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 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم